Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'alüke bi hakkı Muhammedin ve alim Muhammed. Sübhanaka Allahümme ve bihamdike amiltü su'an ve zalamtü nefsi. fagfirli fe innehu la yagfiru zhunuba illa ente fatüb aleyh. İnneke ente tevvâbun rahîm. Allahümme ya Rabbi, ya hayu, ya kayyumu, ya bedi'a vel ya zel vel -ikram. ''Ya la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu من al zalimeen.'' ''Allahumma inni as'aluka an tuhye kalbi بنور ma'rifetike abadan.'' ''Ya Allah, ya Allah, ya الله hatta tuhye من iman bir يا ya arhamar rahimi.'' ''Allahumma sellim dinenâ ve la teslub vektan ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم يا محبل الحول والأحوال حول الحالنا إلى أحسن الحال الله الهادي وعليك اعتمادي الله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رضاء الشكر لله ولكل إعجوبة سبحان الله ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت علي ورضني بما قسمت لي